إن الحمد لله نحمده ونستعمه ونستغفره نعوذ بالله من شعوراً في الصناع ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يضلل فلا هدي له واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدًا وعلى آله وأصحابه ومن طبعه بصال إلى يوم الدين أما بعد عن كل سيئة تفسير في قرآن كريم كهات درسي بلانا وحما رب العبنا آيات تضراتا يا الله من سورة الأحزاء الله تبارك وتعالى ان نامنا ارتنا وحان وبند مي الامانه امانتك على السماوات ربياك والارض دونك والجبال بورها فاجينا وادي لان يحملنا قنا يقابا واصفقنا الله كعب سمن منها امانتك وعملها امانه وحقابي الانسان انسان انه انسان كان وحاذاي ظلوماً متظل من بضن لنفسه جهولاً متكتشاهم من بضن الأحاضي عن عواقب الأمور الرمهان إبتوداً لأن يؤذب الله الله إنه عذاب الدراب ديت أيها الإنسان كهو قاضي أمانة المرافقين أوركال الله الرقّق والمشركين رقم مشركين تا والمشركات الدمر كمشركاتك ويتوب الله الله كطول أقبله على المؤمنين رقم المؤمنين تايا والمؤمنات قلبها المؤمناتك وكان الله الله رمو أهاضي غفورا جدا رباه بضا رحيما ونحريص بضا إلهي ونوشيق سبحانه وتعالى اما نذر ان انظم بغير يرلك دونك بورح اما نذر واحد جيدا اب تكاليف مع ما يطبقها من فواض وعقاب اما نذر واحد جيدا تكاليف تكاليف واجباتك يا محراماتك بورا حراميالك بورك الله أبنك وعنوه تخيارك لديه حباد خادان وعنوه بحادان امانا بان شانا اللي هو عبالو مريل حباد حب هب. اسكيب بيغانا والاين كيب ديون والاين كولا ازدنين خبات انتقضان ويحلون والانحابه مركا سيد الملكه فكجو وقع صدق مقالكم امن القرل الذين عبرنا انه خيار ملها مقارب حسنا انسان كالوبن يقولوا سيدنا النبي هذا واوقع هذا كسوب حابان بيعمر النار <سؤال> <سؤال> <مشارك> وقابلنا قصصنا ان شاء الله <سؤال> اه مركه جنس الانسان الى الهي لكن الانسان كجنس بيس وايرو نفطي صدومي راحو كنتم منا قرب دي الصعاصي ربي عاسو تاع نفطي سلوا عاده نفطي سي مركه ايوه ايرو الربحه انتر بك جايي وواحد ورا سبحانه اننا انغو عرف الله وحم وبدني الاناره اننا ذا وهي اتقاليفه Maa maa ja tava minsa uha viinu ja etavi. Ja ta karistab, ja uha sora, ja aha, ja aha, ja aha, ja aha, ja aha, ja aha, ja aha, ja aha, ja aha, ja أولوك الأمر الدرين إيا القراش إيا إياه وفهم الكرام هذه الأشياء الله إلهي وتصليح وإن من شيء إلا يصبحوا بعمدي ولكن لا تفقه لما تصليحه أشياء الله أولا تصليح وإياه وإياه المركع إلهي هو ينافع ما دام أي اختيارهم هل يجب أن يكون لدينا أن يكون لدينا الخيار أبلادهم فأبه ان مَن ذي انقاده واصبحنا منها ان نرضى كعصره تسمع الى اني اغدر سينيا تقرره ان ابلتن ابلاي غور وويل الكرود بل افي الغور ان انا واقعت سر بما يالك fa saw ihilahu qur'taysi ya waha tursha mo saara iney saw xudu qahay waxudu iney san waha tursha mo saara ila uu yahamalaha annanadi waha 第二 متحصل الأصالة عن عناء الآعة أستطاع حرام التقدم فقط مع أن ي Stadium جن 첫halt محقك لإساطة الله اللإله إذا وضعت الوصح فيeron들이 جنوبة و هو حما لك تعوج؟ لإساطة الله أبرد له لإساطة الوصح يكونAbsanız المنافقين راقدو كغالده والموافقات دمركو كغالده واحد دوله جي دا موافق وقو بالضبط حاجه ظاهر كيمان ككمونجنا ايابو كعرسنا ضد المؤمنين تاع جعلنا ربل هوسك قرينه ايابو فرقنا سن غالده يا مجاديد دوله فاسرو كده مركا كووا أما ندى إذا ضيئة أيضا أجوبة ما يجعسها لنقرروا الوضع لنا يا مرافقين مؤمنين تروائر علينا أيضا أما ندى ما كأنا بك يعطلونه إذا ووهر لكلا إذا رواء على رأس حيلا أيضا أما ندى ضيئة ولذلك السلام عليكم أيام الله عليه وسلم وإلى آية المرافقي الثلاثة معاكم هذا وإذا تؤمن خان حديوه نقول أما والا صفه مغير كانكم فر من مرافق يا هي وانما انا خيانه مر كان انا انا خيانه او بيعه انا انا واحد سوى لي ضمان تكاليفتي والله وهي ارهن كويجيه وهو كاهر من وهي ضفوا اماني مسريتي ضفوا امني حالي ضفوا امني سرتي ابا لنك كل ووقفت الىه طرق ليس اما سياق قول ابن ادم كاعث ليعذب الله الذين عذب دراكهما يوقعين المنافقين وكغالبا اي قفر كموشينا ظاهرا وبعدنا ويطوب الله لحكتهم أكبر على المؤمنين رقم المؤمنين تا والمؤمنات الدمر كمؤمنات ايه ظاهرا وبعدنا إلهي رميسي قلبك يكبرني سيء ظاهر كنا نقوله ظاهرا وبعدنا أيه إلهي ودعي وَكَانَ اللَّهُ, الله عَلِيمًا حَكِيمًا غَفُورًا ذَا كِتَابٍ بَاقٍ لِمَنْ طَابَ إِلَيْهِ رَحِيمًا مِثْلَ حَرِيسٍ بَاقٍ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا عْنَقُوا أَرَتْنَا الْأَمَانَةَ أَمَانَةَ وَعَظَّمَ ظَلَمَ نَيّ عَلَى السَّمَاوَاتِ إِلَى الرِّيَالِكَ وَالْأَرْضِ بُرْكَ أن ما ما من ما حال امانه اذا قاوم واصطدم منها ان ما نبل وحملها ان انذ وحقاض الانسان انسانك كا. كان انسان وهو ضلمون بل لنفس نفسه ديس او بمعصيه ربي كن ظلمنا نفسيس ودنيرا علاق الشقين يحقوق الدرن ضرور ان تسكنت ان ما بالنا ايها رايحا عواقب الامر ليعذب الله اللهن على مدادئ اه انسانكم امانه حقا قال الموافقين او كقالوا ان عليهن بدعه ايوا والمرافقات دم كاو كقالوا دا اه اي ظاهركم غير تكوا فصا قومتنا قالوا كوا والمشركين راكد قالوا ا ويا والمشركات ظمر كجاغرا او ظاهر كيا بابن كبغره فينا قراف عاصيه ويتوب الله الله وكتب اقبلوا على المؤمنين راقم مؤمنين طه وبنات الظمر كمؤمنات كاء او ظاهرا وَقَالَ اللَّهُ لَهُ عَافِ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ دَمَ غَطَاءَ بَرَك لَمْ تَصَبْهُ إِلَيَّ رَحِيمًا مِثْلُهُ حَارِسَ بَلَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنًا طه تفسير سوره الصبح سوره الصبح سوره مكيه بسم الله الله مد انسان صورا دكو بلا الله الصمد الرحمن حارث بلى رمتكوس الفرساء الله سوء الرحيل أنه ليست قاسية عنده الدور وخلق بيس كمتها عنده مهد ما ينتهي لله الله أي الذي أليه بمهد أسرنا هذي له كل جيسو أسرنا هذي ما الذي الشيخ قصة الله تحرى لياك كسران وما شيء في الارض نوكا ولو ولولا الكريس الرسول ناطي في الاخرة اكري بحر الرسول وهو الله الحكيم ومتكا حكم الضبرا الخبيل الخبير وحبه لكا يعلموا فردو بيهما يريدوا واحد جنيه في الارض نوكا بحرسا ومنها ابوكا ايهوركا بحرسا وما يقرطع كسوبعن الله وؤبيه منها اغلب من ما باتو يدروا ولا ينزل واحد كسوبعن الله وؤبيه من السماء قرب او من مقدار الرزق اه وما شيء الله وؤبيه يقرط يعوج قريه فيها الصماد او من الاعمال الصالحه اعمالا ونساء الله الرحيم وعلمنا حديثا بال مؤمنين الغفور والذي مطافاً عن إباده الذي سحقه ذلك كطعفه إلهي أولنا سبحانه وتعالى ونحن رؤى هذا النفس الذي سوّلناه قبل إنه أدوني آقرة و أصوله مع نعمك الله يستطيع أدوني آقرة و أصوله أصوله أسكره لن أدوني آقرة و أصوله مع الْحَمْدُ مَاحَكَمَنْتَ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ لَهُ كُلُّ سُلْطَانٍ وَأَمْرٌ مَّا ذِي شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا كَانَ كِتَابًا مُبِينًا مَنْ كَانَ وَفَقًا وَعَبِيدًا أَسْغَى مِلْكِي أَسْغَى أَمْرِي أَسْغَى مَا أَمُرُ وَلَهُ اللَّهُ ادري اقربا الصرع محافل محاير النعمه دنيا اقربا ساقه بخيا وهو الله الحكيم والله حكمت في اقواله وافعاله وشرعه وقدره هذا القضاء افعال صنيه شرع المنتدي و حق قدر شيء وما مشي وحكيم الخبير ومدح المغالقه وطمان وحبايا السبب طبقه وحكا ترسوه يعلم من ربيه الله ما الذي شاهده يليتو في الارض أولك وحبوك غريه من المداري والحب المبدوري وحوة دمعها فرم وحبوك غريه اللي هو أترسيه منها أبوك هو أبوك المعبور Waa utisan am waadahulkar wa aas. Dammaan irahi oti. Wamaa shein Allah wee obiyahay yahuju kaso baan min ha aada oo mina nabaati gie Iteggeeb kaso baaydaa irahi wa utisan ta sun aanana waala dammaan we ob. Waa sheira ira wee obiyahay ynziru keso ga mina samaa هي أهل أهل روم هي باسمها الله وأبيها يعوج كلها فيها الصمارة من الأعمال الصالحة ومن الملائكة والصمارة الكرية أعمال الصالحة لها هي الملائكة التي أبيها وهو الله الرحيم وهو الله أمه نسباً بإبادي الغفور والألد من الآخر الحجم مهد من الله الله سبحانه الذي عليم المحاسب له كل سوسن ما الذي شيءا في السماوات ان الريال وما شيء في و شيء في الارض ذلك قصبا ملكا وخلقا وعبيدا صغا اسكه صغا ابو رجل صدا نما معموله تقو قا ولو الله كرمي سوسنات الحد معك في اخره اخر معير النعم كدور يكون اخر وصغ باليريا وهو الله الحكيم ومد حكمات في أقواله وأفعاله وصنعه وقدره شيء والبا ماشيك مضامر بك معايا إليه إلهي والله أطول بلا علمي بلا الحكيم وعلى حكمات بلا الخبير وعلى حكم أجاربها ووحكك رسوله لأرك يعلم اللهم في القبيعي من الذي شايد يليت الجنة في الأرض قلتك وحقولك الجنة من الحب المبذول من من المضري والحب المجدول وعو الركاء يا مرى ابو ركعه يا وال اوقات صبح عبد رك غديه صبح لك الى او بيها وماكين الله او بي هي يقوت كسوبها من ها اغلب وما شيد الله او بي هي من السماء أو من قطم والرزق وهو يوحد كل في سردك وهو ينغوك الرزق به إله وإنه سبحانه وتعالى وعلى شيء من ألوه أبيه يأبوك فيها الصمارة من الأعمار الصالحة ومن المرائكة وهو الله الرحيم وابقنا على اسمها بإبادة الدماليسة الغفور وعلى الدم تأكبر وقالت لدينا كل وحي لن كفروا قالوا لا تهتني الصاعقه صاعقتك اليوم النائم امامك قم اترك صوبنا بلا بل اذن الذين ايمان السكدان وايمانا ورب ربك الكتاب قرت لا تهتني النكر واذن ايمان اذا صعدت قيامها او اذن ايمان ربك هو عالم الغيب وحق امرك كما كان لا يعذوك ما قر الصوره انه الحديث مثقال ذره دون حساب قد متقال ذرها سوء في السماوات حيالك قصورا ولا في الأرض لوك شيء قصورا علىك ما ترسوها ولا أصفر شيء كير مجره متقال ذرها ولا أصفر شيء كير مجره من ذلك متقال ذرها ولا أكبر متكوه من المجره إلا في كتاب الكتاب قصوري الله تنفوتكم القرنية كتابكم كتاب مبين ليجزيه إليهم على المريض الدنيا يهدي على ساعة قيامه من القرور إيمانه الذين دكيوا على المريض آمروا حقاكميه وعملوا سميه أصالحات عماشه ونكسه أولئك دكاس إيمانك أي عماشه صالحه ونكسه اللهم دكاسوا على أسرناتي مغفرتكم دبطاف إياه ورسم رسم كريم ونكبر ورشانه وَلَدَيْنَا نَطَقَ السَّحَاوَ كَالشَّقِيَّةِ فِي آيَاتِنَا فِي إِبْدَالِ آيَاتِنَا آيَاتَ كِنَئِ الْبُرْيَانِ مُعَذِّبِينَ حَرَّاً لَوْ كَذَرِيَّاتٍ إِنَّنَا كَرِيمٌ بَشَرُهُ وَلَائِكَ قُوا لَوْ حَا أُسْنَدَ عَذَابٌ عَذَابَ أَذَر كَيْسٌ مِنْ بِجِزِ عَذَابٌ وَحَدِيثُ السَّقَارِ عَذَابٌ كَسِيرٌ وَيَرَا ya iye عَيْنَ ko gaadaan in ana li yakiwe Aina liin iree ko ya wa yaa ire ko gaen datti ayaa saata yaamu umanee L daki otur inna eiye L diiki من ربك حكى ربنا الذي سرده هو الحق من الحق أنه أهى وهو يهديه كهل مريه إلى صراط إلى صراط العزيز الله قالك كيف سيكون الحميد عزيز كيسو الحميد أيها الله مهديه إلهي وإنه سبحانه وتعالى وهو آياتاً كعمر الله سسوباً وهو كبارتو صحاب قيامه إنه إمامه إلا وحين آياتنا كمتاي صدح آي الله قرآنك أجيبته وآيات أفراد اللهين وإلى هاي رسولك كحمره إنه كُل قارت رب العالمي إن قيامه وإمانه يوم الضوامر لصابحنا آيات الله إلى رسولة نورس ويستنبئونك وحيكا والوهي دين يا نبيك صوبنا أحاكم هو بحثك اللي شيري يا أمم الصوبنا قل وحاتك والربي رب قيام كل طارته انه الحق والمصعب ايات دللوا وايات وقال مدينه جت الوحيد اذا كفروا قالوا ربي لا تاتينا الساعه صعبت يوم النار امام محمد قل بانك صبارا ودا تري سنين ما هي نسكدايه وربي رب قيام كل طارته لا تاتي انكم واين الآية سبحانه في التغابل ويكون سبحانته زعمال الذين كفروا قاله وحيد كون ان دموتين الله يلعطوا منا اللي سبحين قل تحقا لغنون بلا انا اللي سبحين وربي ربي قال كون تعطي لطمعتنا ولين سبحنا ولين سبحنا هناك أصبح آية ذاك وإلى هيئة قعن ريم نبي نيسا إن رب العالمين كبارته إن قيامه بعد مره لصابحنا وقال الذين كنوا وحي لذين قالوا لا تهتينا الصاعة صعد قيامه الله إمامه وَنَأْنَا نَابِقَا صَوْبًا بِلَا إِيمَانٍ سَقِينِ إِيمَانِ وَالرَّبِّ رَبِّكَ إِنْ كُنْتَ تَارْتَيْ إِلَّا تَأْتِي يَنكُم وَإِنْ إِيمَانَ سَاعَدَك يَا هُوَ وَهُوَ إِيمَانِ حَبِقَ صَوْ آلِيم الْغَيْبِ وَحَأْدُمَدَ كَمَا قَان أَسُقُ لا يَعْزُبُ عَلَكَ مَا قَرصُونَ لا يَعْزُبُ كَمَا قَرصُونَ عَنُ اللَّهِ لول عيسان قدر كي قرآن كي يقولون اي ير ير والله كما قرسونا إلهي مفقال درها سوفي الصمالات اي ريالك قصبا ولا في الأرض لولك متقصبا <متحدث> إلهي كما قرسونا سبحانه وتعالى ولا أصدر الشيك يرمجر من مفقال درها ولا أصغر شيكي المجر من ذلك من المثقال ولا أكبر متكوّل من المجر إلا في كتاب كتاب وكسبي الله معفوذكم كو قرأيه كتاب كاسو مبين بيّن أوحب ليجزيه على المطع التي تأتي لكم ليجزيه إلى أنه أضل مريو الدرتي أي ساعة قيامكم وإيمانهم الذين ضدوا إلى أنه أضل مريو آمنوا حقاركم أيها او عمل صنيان الصالحات احماشه وانا اقسم اضلك لسنا وانا ارايك ضد ايمانك يا عملك صالحات القميه اي ظاهرك يا بابك الىه وهو غانسن الله ضدك وهذا ان سناتك مغفره من الذنب اي ورسق ريسق كريم وربك بدل اوح علويه اي لنروح نلوحك قصه يا ان لا ارى ريسق كريمه وشماده ريسق كريمه ما بِسْتِ رَدُونْ كَيْلَ قَالْ قَرْسِيَ لَصْحُطَا مِذْنَعُ عُذُرْ آلَصْحُدَا مِذْ وَحَا لَصْحُدَا وَخْ يَا رَكْلَتُ قُوتْ قَصَقْفْ كَنَلُوشَا وَالَّذِينَ دَكَّ الصُّحُولَ كَشَكِيَ فِي آيَاتِنَا فِي إِبْرَ آيَاتِنَا آيَاتِنَا لَغُرِنْتُورَ إِنَّى دَكَّ كَوْرِسْتَغَا إِرَى نajqaala ay nuguka darayaan inan iqaab أن taود. in ك aajise no inan iqaabno aya sidaaska mag soo qaadaraydi nuaj xaray mag soo qaadaan nuguka daaan in ka aaj qsha iabi dure. ula ay kakuwaasna waxbuca ganna ususuuraada agaاب aذad ka so من ز عاب x حisaqaada aga taaso ani mu libir cirka aan u jeeyo macnaha abaal marintii labada qolo ilahay noo sheega laba baba wa yaral hayku afanta li yajzi wa hi saahadti qiyamu qara'u imare wa yara'i ilay oogaadaan وأعتنوا LETR تبعلك من ن autistic معنا بـ یوا Δرس وحية هو وجه مُسعى ولا هيكُغاين إِلْم الَّيَقِينِ إِلْمَ هذا الحبzt ذكر ذات م PATTER و memories الْيَقِين Landesregierung الْيَقِين 내려م week الإِلْم கفضل ذُّخه الْأَذْم بعد محتجلة الخطط ذات مileri يست 규빈ون يعني وجه عن الْيَقِين يا وريناي ديبو غادان الذين تفتي وتعلم الذي دينك انذر الناس بك ايذاك ها قال ربك سبحانه من ربك حق ربنا الذي هو الحق حق رواه يهدي ويهدي انه كله يميل الى صراط العزيز الله غالب تجدك اسمه عزيز الحليم لا محيد اول بدءونك وهما اسمايين علم اليقيني اقايا مركي اي تعالوا ارمتهاي اول برهم اسماعيه عين اليقيني المقام مركاسي اليهن لقد جاءت رسول ربنا بالحق اول مواقبه رسول ربك حقي ليمانيه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكراوح اليهن وضلا قاضي واول علميهن عن اقوح افيشي ليهن رسول الشيء إلهي ربما يشيغن ربما وقام قيامه وطاسا الجنب وطاسا النارتي وطاساك الأبال المريني رب رسول ربما ساسيلي ويقين سايني. قال تعالى له عبيري وقال الذين كنوا حي راهدي كفروا الجالوب لا تأتينا الصاعة صعد قيامه النائم عنه قول لحنا بك سبنا بلا إن صعد قيامه إماهن إسكده والrrabbi habga i aran ku baartay la tehtiiyammaku sa addata yangu wailiin imima oo iiri imane habbbga soo alim milqiibi adddomaga waqa kammma qq لا يzuuru kamatarsoona عن مثقال ذرتي لور عسل قدركي وحلعك كما ترسونا مثقال ذرها سوفي السماوات إرعيالك قصبا ولا في الأرض بلك وقصبا كما ترسونا ولا أصدر وقير مجر من ذلك من مثقال ذر لور عسل قدركي ولا أكبر وقوي من مجر إلا في كتابه كتاب يقصب يحقوق عليها والله محفوظك كتابك مبين بيين أوعاد وحي ساعة قيامه وإمانه liyakzi alladine bakina ih in qabal maryat daradet amaru wa amilu samayeh asarata hamashasuban aw haqa qalbika ila haqa zahir أولئك ضدك ضاهيك يا قلبك ربك أبيحي اللهم أعوص الماتي مغفرة دميقاف إياو الرزق رزقي رزقك كريم ونكبلا والذين ضدك سحوك الشقيين في آياتنا في إضار آياتنا آياتك اللي بريد توله حق إن دا قدر لك صاره حق إن لهو صمري حق إن أكتل صاره ضدك كالشقيين نعاجزين حالا إن نقود قدرينا مجسو قادين ويجب أن يكون قد يسعى عقابي أولئك قوة ما لهم أعصبنا ذلك عذاب عذاب كاسو من رجز عذاب حم حديثة هذه عذاب كاسو الأليم المؤلمة للحنوطية ويرى إلي تبادان دراد ساعدت قيامهم إيمانهم الذين ضدكوا ويطروا العلم علمي للسيئ Or Ambiye Dinke Lei Made Kude Ledi Dinki, Unzile Sodeti, Ide Ka Navega Sugano Leso De Chi, Me Rabika Haka Rabiga de Chi, O Shea Yekiyama, Baasiga Avalmarita Chamala Yanata, Dinkesu Hual Hata, Mitsu O Hata Iuye in a si Uget. ووليهتي وكهنني لي الى سر عبد العزيز الله غالبك واصوب دورا اي سودهانو ميل مرا الله جدكيسه دينك كهننينيه انو ياهي العميد عزيز كان سؤال عنيد للمهابيو وقال الذين كنوا غير هادين كفروا قالوا بل هل ندلكم ما بين على رجوع منكرك ترجع سو يونا بيكم اني شيءا اذا نزقتم مركلين كل من زق جوجو دمنت انكم اليك وفي خلق ابو رزق ان تصنع ايضا خلق وتديدن افتراء على الله ما إلهيه كأبورت الكريباً بينه أن به جنة ما سوى لي يا كصباً قال تعالى إلى الأخير بارد إلهيكم أبياً أبور الله وأن لكن الذين كوها لا يؤمنون عنهما اسمه بالآقرة في العذاب الكصبين قالوا لما الكصبين؟ قالوا لما هذا العذاب الجارسين والضرار الباضي إلى الكصبين ضرار كاسر البعيد حق كفر أَفَلَمْ يَرَوْا مِيَا يَسَنْفِيرِنِي كُوهَ آقِرَهَا يَبَعْثِكَ إِلْكِرَةَ أَفَلَمْ يَرَوْا مِيَا يَسَنْفِيرِنِ الان الذي شهده بين ايديه تطوره كسرناك وما شهده خلفه كسرناك من السماعي الحاليه والأرض بالحاليه إن شاهدان دورنا نقصد بهم وعلى كريم الأرض بالك الله ستبه عن كسر ردين عليهم كوركود كي ساتن من السماعي الكاميدة إن في ذلك إن في ذلك المرئي وحقم قر اركى يموكا وعايته علامات ايقصر دالة على كثرة الله على البعث ايتها سوتسوتسيدا الذين امروا بعسغا لكن هيو سورت ايته اللي لكل حد اظن ما انت سي ايه موسورت هاي اظنكم يريد حق وصوله الى وقال الذين يقولون واحد رجل كفروا قالوا الى قوم نوشه سبحانه وتعالى قالوا المشركين كئ ايكد لكي القيام ربها وحق ان عقل الافضل كريم مركاسه جس جس نبي صلى الله عليه وسلم اي كنت جسس يعني وحي له بقي وحي وحي له وحق سوره قره كيتوني وحق لا يبل مانتوتص معناها بالضبط للوحي ربك ان taan iyo meelay wax aad la yaqaan kuma tusaa waxa intaaha ku salaamaanta ku soo tusay kara in ku sheegayo marka aad imaan taano in duwelin agora marka laan kara garaweeyo قال له قال له فاطمه ان دهو ان كو ساري فرامانته مين chega ele عن to arabu ko to di nugo abuma ele ah ana wa an bagu bae utuseya wa makiga shaytan ka qayb kamid haqi yaqfu aloga waqful fa qonsurta وقال الذين كنوا وحدهن كفروا قالوا هل ندلكم من تصنع على رتول المنكر كيف رتول يقولوا بماكم بيشياء اذا نزقت مركلين غورغوي تقدم طرو شركينا عرضوا قدماهم كل من نزق غورغوي الدمات وبسق كل من نزق ومسل كل من نزق غورغوي انكم اذنك انكم اذنك ولا في خلق ابو ريس نفوس نار ايوان ابو ريس تيسو تيدي قصور ما انت سنا افر على الله كليمه افر على الله ما اله يكون ابو تيدي بان ما اله يكون بين امرتين افر على الله كليبه ما اله يكون بين امرتين ان بي تنف مسوي له قصور ورانا سنكل ان يقسد لله يكون امرت اصحاب كل <سؤال> الذين <سؤال> كاسو الله يثو شغا ان ادوموا مرك انتان لا صوت هنا الله يثو شغا فلا بانك الغرويد ان او قسدين ليكربك ان انتني مراي ولا مراي ولي ارهي ورا قلب الذين ضدك لا يؤمنون عن غمسن بالاخره في العذاب عذاب كل إياه والضلال البعض بلال كاسو المبين البعيد أو حق كفر بحالة رجل حذاب الكسوبين جاء رضوا وحالة رجل في الكفر المفضي به الإله عجاب الله سنة في الكفر يا في الكفر المفضي به قالوا ماذا سوى جارسين إلى إله عجاب الله؟ حاليا ليه قفر بسين الغشبين أباكي ركوحة يريسيه إنه جبري يوم حق أ عمرك كفو حان لهين قال نبدوا وهي بسيك تكون قبصا ناركم والله هذان كفر يا معاصي بن قسرمان قس ان كفر كيس كفر يا معاصي طارم نار وحني مرات هاي نار توحى تكون قرخبه ولا له له حدا وكفر يا معاصي لما كفر يده وجهك كفر والله عار كثير كفر به وجهك ما له كجرا ila wa huwa subhana a faram yara hatta ilayhi wa go go alla inna la raikhar ma hayra abu ali irki ru ma o jib go go isudi tiway ah ila wa huwa afa yara umbi sanfiri ila alla ladiki bayna aydiyi murta naqus ma aby wa ابو سوق كان لي يجي و يقوم قدو حالي له بين الاي ديالنا هرتان وصا ا بيلي ديال دي و وحي ابو هرتان صاص و ضوف ابو سوق النخي وحتكون غدوه حط هذا ماركادو برنامج كازيستيكتو ان يقو وباكون موقع ورا خلف خلفنا وحنا اللي ماركا سوق النخي دوي تاع حكيم ا بدا حضرت على ماشي وقر كما يوحي هو صار الى ابو ملك المقام بنعاد في رضا اليمين اله واحد مخلوقه ان طسمت ابوري قف تني وجمي سد جوه ونفري وعليه سبع الله ها قرالة, إله وهو يركوه سبحانه إن شعبا ضلوا نغصب والله ترى ما بهم غالبا الارض ظلك او يسكن ويكون ربتنا عليهم كركم كصفا جبل له جبلها صمنا الدقي قد كسطوا الدور الى كل علامات لكن إلى العلم ليس يدوقات في سحيل يس يمشي ان انسان وري كدراسون دوليا ككنوري ذلك يمروا في ذلك اي في ذلك المرئي شكل اكو جيدان او اخرك يقوك <تصفيق> ابو رسته الى هج ابو ري وعايته علامه الصوره داله على قدره الله على البعث ايت الصوره الى هج اوله ارض ض وعيسى نوريه لكن ايه ايه رسولان تهج يا ايه يقولك وقولك لكل حد أدوم من أنت سيه رسولان تهج أدومكم مريم او إلهي أسو الله تطرقك وقال الذين كل وحيرين الكافرون قالوا لي هل ندلكم ما ينتصنا على راترين الكوركيس راتركم ربكم من الشهر إذا نزقتم ملكة لينجو جويو كل, من كل منزقتم يقول <تصفيق> لما أنت إنكم يجيبك وفي الخلق أموريس من قصب نارا خلق جديد قصب أكثر على الله الكريم ما الله كبين أمورتي أنبيه جمتك ومسو أني يقصب قال تعالى إلى أهل بل إلهينا كما بين أرور النبيه إلهينا كما بين أمورتي وعصاتق الأمين وأنه كما سميه وأنه يفيده وأنه الذين لا يؤمنون معاً هما يسمين بالآقرة الآقرة في الحداد عدال الكسوبينه معايا في الكوفر المفضي به إلى الحداد قالوا لأبنوشينا قالوا وضعنا نمرت بيريدا والضلال باضي الكسوبين باضي ذو البعيد يكفر عن الحق أفرام يرون مياي سعروا إليه وقوة إن كلا يقف بانتقال الله صلى الله عليه أفرام يرون مياي سنفيرين إلى ما الذي بين أيدي مرتو لقوصنا إياه وماكي خلفهم قدر لقوصنا من السماع الحاليه والأرض مرحاليه إن شعطان دوروا إليه نقصف والله شائعنا بهم قال هذا الأرض ملكة أولو سقل وكي سردهنا عليهم كوركو ذكي صفاً قال الله قال الله أصول من السماع الكامل إن في ذلك ان في ذلك المرئي شير قال أركيه مغضع لك يا ملكة لآية يا قوسا على قدره الله على البعث قال قوسا اذا رايوا اوضحوا الضمار الصاغه يقصر لا كفا يديه يغسوانت لي كل حد الضمار ما ينتي يغسوانت اذن قوم يريد تعالى له خليل ورقتنا والله لقد حققت اتينا داوودا نجله داوود وحو سيدنا مما حق محال كهذا فطور طيرا يا جنال وقل الله عنه يا جنال برهانه أولي العرية التصبيحة تصبيحة معه لدينا كيسا العرية وضريرة شبني هي اليوم يكون العرية تصبيحة وعرمناه وعن قلت لي أن يكون إلهي له لدينا الحديد برطة أنا أعمل أنا أعمل وأمرنا وهم أمرنا أنا أعمل بأن أعمل سميه صادقاتي في رحيان الله الصحة وقال لك لك أشهر وقال لك في الزرد حق السمين وأعمل سميه نبي داودي إيه وكيسيه سارعاً أعمل ويكساً إني أعمل بما تعمل الله وعاد سمينيه بصير مكو على اكتبارنا إلهي أنكم نوشيه سبحانه وتعالى ابوثي رسل كيسي نبي الله داوود عليه السلام اله من عهده الملكي فطر وي اوسي الى هو صبطر ابن نمو في الملك ومكنا ملك وي او مكان صايه يا الى مو ادت يردوا يا صاحبي عليك الى اله سبط وع الى اله نبي الله داوود الى هو سي عام بلاد أمرك سليم أمرك عاقبه يا قرانك قرانك وكتابك الزبور اه الى هي كل سو ديكي ما بغاك تيمامه بالقران قرانك اللي كتاب الى هي ملك عقنا اتقن حانك يسه بوه وتصلح صاين شن برها هذه يا ووريستاقيه ما كاس التصبيح لا لقب عليه اد الله عليه وسلم صراو صحايي مغاربه داخلين وهو والله على موسى ماش عارف وصرا تقول كاين صغار بحالهم وخوانك عاير على موسى قال خط معانا ما بغينا دايس تيستايي بغايس طوطايس ماركا الشيء لاقا انت هذا من زمان من زمان الدرون اللي كان واحد لسيي قطع ركبه داو او كلا قد نعامره برك نبداو سها سوا ماركا سو بو راه هو وين طلب لك عيره شن هذا يروتو سنه وتصفيح صحيح الى روحك السحا وقراتينا والله هو الحقيقه اتينا وعصى داوود دا نقول له داوود من نعمل حاجه رحال وكه بفلط بيها من عبه يراقه وقنضت فوق الكراسي انا صارصينك يا جيرو وقوموا واعمل يا جيرو بوحا او ايه جديك ان انيا التصبيحه تصبيحه التصبيحه معه مع داوته ندروا المكم التصبيح صلاه لا تصبيح صلاه فاصنوني واضيرا والوقفا يا جدارو كده وناداه قالو كان سمسيه واضيرا شنبري لو دي كنا تصبيح للاليه مع داوته وحاكروا الى اهل وتعالى برفق xa babu ku para waana bab sara darka lagu dhalaya marka bad aad yooqtiye pubi ayba aserama u ka sameeytin wax asaga hortiis وانه هو يطب درع بلا تكوى الهاجر لكنه هو درع ماهن عاليه درع لمؤكوه إلا بنتي يعني بلالي كريمي ماكا سيلا الوح لم يرغس وكلا لم يرغس يسعوبة لها على سبيلتين هورانا قفوه يسكح كلا منا القلال من عيلا لسرحها قفوه ملكا اسمالي حكار وقفوه اصدقى هورانا بلا تحت قلال نبي ماكوذي ما كلا مقرد كلا ماكوذي كلا ماكوذي كلا والله ابنبان اصبك تقراري او قسم لي الدعبير وانتبه على القشوصيل خبيث كوكطاره حتى ويتواصلوا على كيف هذا الشط الساعه 60 تاع الساعه بالضبط بيرجع رئيس السرعه وكته إذا كنت أخبرنا سبحانه وعلى النار وعن أتكلمنا لقد أخبرنا داود الحديد بالتأكد أن أعمل وعن, وعن أمرنا أن أعمل بأن أعمل سميع سابقاتي في العيال واسحة في العيال باللعانة كفت وقد دمت تنجو في زند السعين ما كنت سعين له أتصنع لهذا السمسي مسامير धातुه فائضه حققوا بالقوه الكبيره وهذا اختبار طبيعي هكذا في السد حق سمطه التهرب قاعد الصوت فيها يوصل سباق واحدوا تعيا واحمروا صنايع انت واركه نجد ابيك يا ايركادا صالحا عمل عكس صنايه الى وصول صفحات عالميه من اعلان سيو بقوه ييسكن ايلا كان الموضوع صغرا اباعده ان لهه كالمست هذه الى هجن اقصيو حول كسي حول الى كسي نسبي واسع كسي اعظم كسي ان كسي معكبوت كعشاء من عالم قال كرام كنسيي قلت ذا عليه كامشتورين وعملوا سمايريا على عنه ونكسب انه بما تعمل الله عن سمايريا بصيره مثل اكتبرا على التحرير الوحيني ولقد اتنا والله لقد حقيقي اتنا هو عن سيني الله الداود من حاجة ان حالاء وكرها بفضلا يا جباب وكونا وحان يا جباب وغهانو او مدي ان اريا تصبيحنا معه نبداو بالتكيزه وظاهيره شبريه لويدكم كان اريا نبداو وعلى النار وحان او تشي المي لهنا نبداو الحديد بالقطع ان اعمل وامرنا وحان امرت ان اعمل بان اعمل صني صانقاتي بعيال وصحى Radikisen seal melem kitu еёime ja tростad. Ma lartada onisse tõaji kiul suure Meistuolla. Elõni e�h loril jamais tähöd ohuud hakavnip incidentel, ma ei lähti k下面 eli halvandim إِنَّهُ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا وَعَرْقًا لِسُلَيْمَانَ نبيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ ارْضِ حَضْرَيْشَ وَدُبُحَا ضَغَيْشَ كَلَهَاتِ دَيدُ عين القدر مرتك الشهده إلسد بيه سقطه مرتك ومن الجن يكمده من قبل من قاسه يعمل شقينه بين يديه نبي الله سلمان هرتيس بإذن ربه ربه يسئلن كيس يقدر كيسه يكون شقينه ومن جن على جنه يزيق الله هذا منه جن كحاله وكمده الان هنا داعان يرى بكل لاحظة نذكر هذا الدنسينا من عذاب الصحيح عذاب برعي حجي سنوحك هذا الدنسينا يعملون جيه وحيد السنين له نبي الله ما يخال الحضاء من محارب محراب الحرية وتماثيل تعليل الحرية وشفان حيروب بارك الولان حيروين بارك الولان حيروين كاسو كالجواب بر ول وترك بيها كل حاجه قتاه ودوين دي سيانو صنيه دي سيانو صرانسيات القطه طامه واو ينطرهوا القاضي واقوموا احنا احملوا نبي صريه دي كيو صنيه احملوا عمل فراغ ا داوود نبي داوود دي كيو وقليل ان يبقى اي اهاب قلكم الى دي اجماليها كامله اشكر مت صبرت طالما من على اله التصرفيه الى من اخض الى سبحانه وتعالى مركو نبدا الموضوع صوره النبي سليمان اويرك أو ليرد الطيب ووارث الصول ما بيدوب قريعه اسكن من عقل الى الى الله ما يكرك رسول ربي كبل الى هي ورني عموسي وحا كميد اها دبيشي على اساقيد جادي اوه هل جيت سبحان الله انت الواسع والقير حول بالاي سبحان الله برا السحاب ماشي حالي مسحت جدي سبحان الله فراي بس يتجي جارتين حتي صوتها حول بنت مسحت eedan kama ka aragtan wiiloo bay baasha salaasa salaasa salaasa kale loo saqiree ma in biyahu qulqayda oo mar halisi waxaa horta ka sameeyay ah wa Allah wuxuu abuuraa halkaa mar oo biyoo iska qulqaydo in biyaha kale ma siyechin awso markaasi ay وحاول اسمعك ورياحه بانها كل شيء ما انت يا دكسنا يا قلبك حساميه وح الله وحده بانك كي تروح يا صغير قال تعالى يا روحي ورسولنا صدقنا محاول وي وي مركي نادي لا دغاي او الهي طورتي ا صدقنا محاول كلامسي اه او اختراي الش الهه اسقري يا مارت والوحيس تا أي سنترين وقرع إلى العين سبحانه ولسليمان نبي الله سليمان وحام أسقر أي وصخرنا وحام أسقرنا وأفردنا لسليمان ونبي الله سليمان أرحى الضرائشة ودوها كالهادي صباحاً لانتعي وصعنا هذا شهر وحلب إنتي ليس عجري حلب إنتي ليس تيجي والرواقهات arada dena shar wa bil intilus achri wa asalna wa han u dalaliny ay azabna wa u qalalino bi wa deg nay wa asalna wa han u dalaliny ay mart ishi a il marq wa vazirtu wa ku arato ishi nabi sulayman intil ukisbi marti ukisbi أدوك و تنعيدي على كلاقات خادان آآ إلقوا القرى الضمان ومن الكلام يكمل هذا من قبل يعمل الشقيناة بين يده النبي الله سليمان هورتيس بإذن ربه ربك إذن كيس إذن كي, كي قدرها يوليت هذا ربك قدرت وقدره ورسه اللي أيونكو الشقيناة ومن تلمي على تلمي يزيق الله منهم تلك السحر وكلمة عن أمرنا أمر كي يضع على هذا يلك الله نذيكه ومن الدنسينا لنا من عذابي الصحيح على هم أي حاج يسا محترم من الدنسينا تلك السحر وحوان وحلوان الشقية وحنا نفسها هذه الكرتان هذا المتسكوطة يجب أن يكون هناك إقادة للإقادة إله ويخو الناشا وحي أسنة يترى وحكم يحملون روح السمينة الجنكو لهم ما بلسليمان ما من محاريب محرابيا الحاليه محراب روح عليه اللي اسمها قولك قيطهوره سيده مسجد قيطهوره على المحاقي راهما قولك قيطتي سوره اي قرخ ضربان كولو ما صوير على مثلي صوره غير شكل الصوره دي شكلها دي قاعده اصلا تالو يكون سميه وبنار كان بس حرام او باي او امتى لوغه حرمت حرام غدا هي تالو يكون heroic castle keltiwa barka bihi lamido barka way oo biya ilaa ida haddii dawladda hilan kale waxa uu russeena quwaasaysan ee wax ku duur digsiyo oo leh waxan mugahi ku taagay ma digsiro la arux kuma naam wax loo isbaq lo agtan loo sameeyaa laabo digsiyal waa weyn oo qof qototi leh logo ay ku isteegaan on dakdaqaqay ay tiin ku sameeyay ila martaanayska talla martaan waxba laga sameeyo waxaanu waah amiri ee amalo aan afar markii micab ilaahay sheego nimcada waxa ilaahay ku siiyay adoomada in ka مركاس الروح وحانيري ايه عمروا عمل فرح قال داوود يا اله داوود نبي الله داوود اهل الكسيو لا ما بسروا ويل كل شكرا شكرا صحيح ايه بعد رب. على اس قام ديرت يا مئات الدنيا نعمل الديره كربع دنيو الي كوكا شوبنا الى ريس اه او بعد على لي كومفوريت نعم ك الى هي كرسيين وحوا ارتفاعه الى الحوشيان طقم ماركو من اصيو الى يطا طقم التشكول وقليل ان يرحي اي اهه وخرج مقدمه قليل كوميت الى دي ادوبيل كما عاشه فور التشكيل طبعا شكرا واقلبي اذا افتكرت اعتراصك قد غرت اللهم اجلته وكن معي افتي ترى الحمد لله كاتراهو يا داعدا الله ان ادعي صبر من علك سيه انا داعد الله اذا ذكرك علمي سرت واصدق ناس مني ثلاثه يدي والنصان والضمير المحجبه سشاعركم يري نعمر والى يمين فالحق الصدق gaantay arab keega ya qalbiga lababore oo aan adoomada u muuqan sadex laas laaga suugiya waxa ween وَلِسُلَيْمَانَا وَسَقَرْنَا وَحَنُقُفُهُ دَيْنَي لِسُلَيْمَانَ النبي الله سُلَيْمَانَ أَغْرِيحَ الدَّبَيْرِ وَدُّوهَا كَالْهَادِرَ الصباح هذا كنت أسعدتها شهر وحل بالإنتي الله سعره وعواحها عرابي بيدنا شهر وحل بالإنتي الله سعره واصلنا وحن طلال الميت له مبي سُلَيْمَان قُلْ طلال عمل قدر ما الشيطة ومن الناس لأنه كمده من قبل من قصر يعمل شقينة بين يديه نبي الله سليمان هورتيس بإثن ربه هذا يقول إذا قلت إثنه أوه قدرين ينكون شقينة ومن الناس لأنه يزيق من اللاحظة منه لأنه شقينة حاله كمده عن عمرنا أمر كيف يضع على يد نذيقه واحدة من سنين من على الصحير عذاب يعملون وحيو السمينة يكينكو له النبي سليمان ما يشاوه أصاب الدون من محارب المحرابيان عليه الإستساسيان بريو وتماثيل التعليل عليه وشفار الحيرون عليه حيرون كوكين شواني دروين للمتعة إيه وقدون دكسين دكسين وراصيات قد تطلعون عليه ونه نطاقه ونه وحانه اعملوه عن الفرح أهل داود يا أهل داود نبي الله داوده شكرا لأجل شكرين شكرين عبد المعلميسية كشكرين للدرادة وقريروا إن يرأيوها هذه من الإلادية الدومالية الحق وقريروا إن يرأيوها هذه قريركم من الإلادية الدومالية كمتعة الشكرون متى شكرين تبراك فلما قضينا مركان كوكو منه إلهي عليه النبي سليمان كوركيسي اللي انتقم الشكر ما دل له ما تصمت النبي على موته Nabiy wa Sulaiman bin Rashid issa illa dabatu ardi munkadabatu tilto le ra'borka tas ayatinka usheitei nabiy Sulaiman ibn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 إلهي وين سبحانه وتعالى ومع الشيخ سيبه النبي سليمان ربنا عليه السلام إلهي وين مكو الضومي نبي سليمان إلو بنته إلهي فايدو وين إلا قيام ساعى الضومار وحقه الطريبة وعريتاس كاتوسي الضومار جمني بي إلهي وكاين بسابي إليه أغادام نبي سليمان إلو بنته وعلى اسمه الشعيسان قبو وإلى قلبك قصص العرب وإلى بسمك وره فاس جوب جوب جوب كوليه نبي سليمان ما هو بيت ما هو اه ما هو نبي, نبي إلهي إلهي كان نفع لما قال النبي يد لو شيق انه دمانه ولا دوخلسي مركي اله يويلا اويسو قمر اله كبير نبي سليمانك عليه انت مرار كبر و حنطي سقعت تبقوا اكتر بكتب ومسكك جو حاصل كجي انا لا بس سكبتك مسكين وغلي سلاادك حتى اونا واخوكر ماشي كما او شي ناقصه كركي سلامك هلا ما غوغو يما و اردق قبل قبل قبل قبل حد حد حد حد ضاقه كان شريسه آ كازا سيكراتي <تصفيق> الويرا ماكيتين ديغي غي موغي فراكم راه ما انا تين غو ميخ او دك قبل واحد مودن جين ديي واحد ويو مكازي قف كان وا تشمي الشقايسيو فراوو شيغاي قف تجي <تصفيق> مارو رئيسه وا يارح درامي لا واحد تا <تصفيق> جين جب جب تمدي خوف في الضيره سغو ديري واو كينه السكنه واخا وين نوقي ساسكو جيرا يريد يالله جوغان شيخه وقت كانوا كلوما قالوا سماد افاض انبياء قر الشرع كل الله اوليهايه In intaasi inta sken hakata wa kensak fariyare keen wax sken wixii jecjineen chinki u leeyahay dhageysti wax u leeyahay way ka with out that volcano haysta of kan wadaa haysta way ka balaminaa inaa ka balaminaa u leeyahay dibkiina waalactigaada khalada kartaan dhisteen hala si dayo si Barkaniyo way karnash aa wa asaw shaydan xumo ku diree markuu si deeyo qalmi la joogashay wankii aad tii aa an ha soo saraya afar oo adu wala ma baa mesh ma dawnat mare wal bakushila wala xana wax aguntii la doonayo oo ay si taatan ku yeelay waxa uu leeyahay oo yaa kanaa keriya xogaa farjiin iyo la shaqaysana qofkan AG uu yeelay like in her ملي ملي حل... لا لا, كن كنت صراحه كان قفل او شي حاجه فف وحشيطه ورياد وحل شي حاجه مشاش فياه ماركا سوري اي ارنتاس ميلغلي ميربلا هلكر هذه ديما يشينا يشيغي واخا وين وقتو كديق ما هانو تشيبو كاينكم مؤذن نبي صوره هركي سدار قال تعالى له العلمي فَلَمَّنَا قَدْضَيْنَا مَرْكَنْكُوْح يُضْمِنَيْهِ عليه النبي سليمان كوركيسي الموتى بمشارعه مَا دَلَّهُ مَطْتُسِنْ كِنْيْهِ وَدَلَّهُ طَمِيركَ كِنْكَ لُعِنِيْهِ وحاكروه لأنه كنك يئيسي كبا الله داره اللوحيني فَلَمَّا قَضَيْنَا مَلْكَ عُقَوْحَدُ مِنَّكَ عليه النبي صلى الله عليه وسلم نكوكي إسى الموتى للمشاره مَا دَلَّهُ دل مَا تُسِنْ تِسِنْ كِنْ نِوَعِيَنِ سِغِيبَهِ على موت النبي صلى الله عليه وسلم يسى إلا دربة الأرض أبركية تستيب دربة الأرض الحلولة إذا الأرض الأرض به هو تأكير حالة أبورك أن أريده من ساعته ويسألها وأشي أشي وحسكاوي من ساعته نبي سليمان أشي فلما أخرر مركو دعي أشي بلشي فأبورك لي وضعي فلما أخرر مركو دعي تبينة الجن كيف يوحي عدى سطين أغاتي أن لو كانوا عدى أهلها ما الله يسلوك ما النجابين في العذاب المهير شرفتك قاضة الله سبحانه وتعالى اللهم وصلى الله وسلم ومبارك على اللبينا محمد